وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُهُمْ مَن يوقد في ثوبٍ فيها هذه الحياة يَوْمَئِذٍ كَمَا ثَارَ رِيحٌ فِيهَا أَصِرٌ أَصَابَتْ أَرْضَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَهَلْكَتْ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتكلم تَخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَمْلُونَنَّكُمْ خَوًا وَ لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضان قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْكِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكَ ومحسنة تنتس و وان تصبك مسيئه يفرح بها وان تصبر وت تَقُولَ لَا يَضُرُّ قَوْمَ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ